هل تذكر يقول السائل هنا موقف ت أ ث ر ت به مع ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله كنا نمر على الشيخ لما كانت لنا سفرات إ ل ى سوريا نمر عليه في ا ل أ ر د ن ف أ ذ ك ر أ ن إ ن س ا ن من ج د ة يعني أ م ر ن ي أ ن أ ب ل غ الشيخ ك ل م ة هو أ ح س ه ا بحسب علمه وليس الرجل بعالم لكن كان رجل نوبي ضعيف نعم مطلود بالأبواب قال لي بلغ الشيخ ك ل م ة وصلها له, قلت له ايش قال ل له ت ق لي و ا ل ت قال به مكتبة ق كل يوم تشرق فيه الشمس ونحن ن ق ر أ لعلمك و س ع ة ما ع ط ا ك الله من علم نعلم أنك أعلم علمه رجل في الأرض في هذا بحسب علمه فلما ذهبنا وجدنا الشيخ مريض و أ خ ر ج و ه من مكتبته وكان يسعل و أ م ر وامره اطباء لا يقعد في مكتبته فبعد اللقاء معه وكان البعض و ا س ط ة يذكر للشيخ المصنف المصنفات التي صنفها وكيف يعدون لها وكذا فكان يتكلم ب ك ل م ة يقول أ ن ا أ ق و ل دائما أ ن العلم لا ينبغي يتعارض مع ا ل ت ج ا ر ة يعني جاء ا ل ت ج ا ر ة وجاء العلم قدم العلم على ا ل ت ج ا ر ة مثلا لا ينبغي الانسان يحبس مؤلفه نعم ل أ ن ه ما اعطو له سعر طيب ليش هؤلاء الناشرين يقول والله السعر مو طيب أ خ ر ج كلابك الناس محتاجين إ ل ى هذه المساله التي بعثتها أ ك ر م ك الله بها أ خ ر ج يقول لا والله ما جاني سعر ج جان. الجنه علم ت ج ا ر ة خ ط أ المهم في اخر المجلس قلنا للشيخ قبل أ ن نغادر في ه ر س ا ل ة وصلها لي واحد من جدها أ ق و ل ه ا لك أ ي شي ء قال يقول أ ن كل يوم تشرق فيه الشمس نعتقد أ ن ك أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض فما فرغت من آ خ ر حرف من كلمتي هذه لأن ق ل ت للشيخ ل إ ا الشيخ رحمه الله وجعله الفردوس ا ل ا ل ى من ا ل ج ن ة أ خ ذ في البكاء الشديد الذي لم أ ر ه قط يبكي على نحوه ويردد قائلا يا جماعه ة اتقوا ل ل فيه اتقوا الله فيه أ ن انا طويل بعلم أ طويل بعلم ويبكي ويبكي حتى خرجنا هذا من المواقف <تصفيق> التي نذكرها الشيخ رحيم رحيم رحيم